ماو که بولیدی ماو که بولیدی بينك سين يتشهل كالمخ، وحبيبك يتمنك تسر، بينك سين يتشهل كالمخ وحبيبك يتمنك تسر بينك سين يتشهل وحبيب اللي أتمنى لك تتغرف بينك سني أتشهلك المطمرة وحبيب اللي أتمنى لك ان تقاطع عيني به او انا نظره ان تقاطع عيني به او انا نظره عرفت الحب من اول نظر من اول نظر من اول نظر من Uh oh. مطفئ في قرب ساتر ينسي الغر وحب يقذا حن رقات مستضح في قبسه يمضي برواح يا فدا حي قد صدناه على غير تصفي فظننا وابتسمنا للسلامي ويستهدي على المفرق ظهره ويستوي بيزي الفتنة شعره حين مسّت شفتي أول قطره خلفه ذوابه في كأس عصره أين من عينياتك ما جدي يا عرس البحر يا حل ملكالي يا حل ملك <تصفيق> ذهب الشعري، ذهب الشعري، شرتي السماتي، مرح الأعطا في حنول فتاتي، كلما كل سنا أخذ قالت يا حبيبا که انسال حیاتی ذهبي و مرح الأطاف حول أول كلما قلت لو قال هاتي هي حبيب الروح. I'm a man يا في <تصفيق> الأوهر انا من ضيع في <تصفيق> الاوهام من ضيع في <تصفيق> من في من يذكر غيره يوم أن خاب السوء أول مرة غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن خاب أول مرة غير لم يعود يذكر غيره يوم لم يعد فيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال قلت ان مش وقت في الثاني ها جت فينا لما تو النساء وتفسري لي I've been searching for you, but I can't تسبح الأنجوم إترقى حيث يروي الموض في أرخم نبرح الملايين من الليالي كيلو كنت سامعين كنت سامعين عاطلين وكنت سامعين أكتنوا عبر بشباعي تسبح حول هلزوم حيث ويا من أبرح المليل من الليالي إن وقع أين من عيني الْمَجَالِي المغالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا uh mm -hmm.